ديه بندوم عظم. احنا النيل مشان دي سنأتي عليه نفط على وقت ونسكشني كده. نقول له عطوا بكرة وتعطي. أجيب هذا مشان مصر. وإذا لك الشيء. لكن هو كنا ندرسه في جين اسستي في يعني عشان مشان تغير. انا أقول والله عطوا جدا حاله. لو نشوف يعني. في ميل. ايه النوبل اللي هي بتساوي بين أو بي بالنسبة بالنسبه بالنسبة بالنسبه في النيل لكن اذا طبعا عندنا كسريه الكسرشن تقريبا ليه في الكورثه سهوني جدا الناس بعد كده ان شاء الله سواء كانت أو تمام هختم الموضوع ده أو هتشتغل في القصه دي وقت على حسب عايز موضوعه أو لو في ديز الدارو ريستوريشن القصه هتختلف شويه بالنسبه للمونيت انيمال عن اللي كوين هورس والانتس دوك كذا هيبقى اختلاف لكن بشكل عام كلمه يعادلها جلد لما جلد وتقول هي اللي هو مين؟ هو ايه بس مش ميل او اس بس فهو ان اس 3 ميل او اس اللي ده ده كده عليه سالب جيلد اللي هو اس 3 1 يعني جيلد ساعات بعض خطوه واحده انا حاسس ايه مكتوب جيلد ولو مثلا هعمل ايه وحكاك أتركوا أننا نجرباً وحكاك أتركوا أننا نتحدث السكشن مرحباً بصفة عمّ إليه؟ إليه؟ نتروح ليه؟ يعني عشان يبقى اللي هو اللي هو أو اللي هو بنسميه اللي هو الـ اللي هو إيه كمان؟ طعم اللحمة كويس عشان القودرز نفسها اللي هي بتاعت الميل ايه بالميل هرمونز ايه كمان ما تبقى اللحمه اللحمة بقى كده ده في الحصان ممكن ايه كمان كل كده اندكيشن كمان لتكسريشن هو قال التسمين عشان اعمل الفاتنة إيه حد يقول كمان حاجة تانية كذا تيار ديومار دكتور لو عندي في السكولار صح لو في السكولار ديومار إيه كمان حد <تصفيق> لو في إف تي لو عندي حي كورونا وكوكيتس شو عن inflammation أو فيسكين. لو في كورونا وكوكيتس أو لو عندي في دامج وكورونا جديدة عشان راح شغل ان سيس تمام يعني يسموه e e ايه الربيع او البروده او ايه الربيع او حاجه ما يسمعش مع ايه هدخل فيه الحاله دي لازم اعمل عشان اشيل الناس اللي هيحصلها ايه فيه في المكان الاول وبعد هيحسب الخزيز و الكلام يبقى هنعيشيها خالص ايه جمال كل مظبوط لو عند حاله لو فيه هيرمنج سبورت هيرمنج لو في عنده في حال السبورت هيرمنج مودنا نعمل ايه تصريح لو في عنده سي سيبيه حاله, حالة بتقدمه من ايمات وسيم ايمات يا تجد او براشر اللي, هو اللي او اللي هو الناس من أعمل ايه عمل تصريح في الغضب بعد ستة شهور أو بعد شهور من, إيه من إيه فممكن أعمل في عشان إيه في البلد مين لا أقول بالنسبة للتوجه عشان فايتنج. لو عندي فيه شوية كلام وموجودين فوق وطبعاً أجهزة ديريا، الأجهزة ديريا والموجودين فيها، فممكن نعمل موضوع الفايتنج بتاعهم نلاقي مشاكل بالنسبة با ديه با ديه با مش في ببريد. في تمام؟ الضيومちは بالنسبه Mix They Expectation والموضوع بنعملها من طريقه مصويلات جانية. أول حاجة تعريف الكروس بيقول عليها خلاص الاسترايشن طب لسه طب دي طب الاسترايشن ودي الماسترايشن هو، الاوي او السيتجال استرايشن طبعا هي ممكن تبقى على عكسال استرايشن يعني في الكروس الكروس هي اللي من هنا لحد هنا ده من كل الروليت كل يعني في مضيط البرنييه يبقى في البرنييه فينفعش هنا ان, ده إن الـ الـ الـ في ده ودي ده ايه ما عنديش اصلا للسروطه ان انا اقدر اسجن البرتيزو ان ال او النصوان بنسجن فيها ايه البرتيزو ده ودي ايه فعندنا في اللي عندي بس لو عندي بس يعني. لو عندي ذكر <تصفيق> الناس لو عندي رام مين ال رام ايوه بالظبط هي او بار او الكوركس اللي هو العيل الوه... بتاع الايه تمام خليك من الساكن اللي هو البار طيب ممكن استخدم حاجه ثانيه يبقى نقدر نقول الكروس كوريشن اقدر اعملها بطريقتين الطريقه الاولى ممكن استخدم حاجه اسمها ايه ديستريتور تمام هستخدم الديستريتور باند نبقى عامل زي ايه ده دي سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا قدامه سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا وهو سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا يقول الله ربع سنين يفتحه بيس أسد وياهم جاي مع العلم الإسرائيلي آه... في جاي جاي على في الدين وهو جاي ماسك اللي وهو جاي طيب انها مسافه اطروفيل التثسيس موجوده بس تبقى ايه اطروفيل يعني جوه الجلاء بتاعها او جوه الشروطه بس تبقى اطروفيل مفيش لاي ايه فانشل نيس الشغل مشتاقش طبعا مش كيف بسرعه الشغل فانا عملت ايه عملت بروز الاستريش طبعا التانيه استخدام البردزو باجي البردزو عملت نيك بتاع طبعا عايز يجي عندي راي على جوز بتاع جولد جاي من السايد طبعا مش هينفع اخد على الايتس كلها هو جاي من السايد وفتح البارتيزو بتاعه عامل انا بس, بس. يوم وعامل لمدة قد ايه في to, to minutes تمام؟ من جزء جزء هو وجزء أو اللي هو اللي تمام؟ اللي كيف ليه في توليك من بريتونية والتسل نازلة كده من البطل في البطل وهي نازلة الله داخل ثم من بريتونية من ينازلة الفورتن هو ينازلة لأن توليك هي تمام؟ هو لازم حتى يقوم بيقابل للتسكي والإسلمات القرن كذلك بوكس هقول لك السيد على راي مثلا وهنعمل كام نعمل 2 مينيتس وانذر في من, من الكراشينج تمام يبقى بعمل 2 ايه 2 ليفل مختلفين من, من الكراش ممكن اعمل كراش اكتر دايركشن بمعنى ايه اهو حضرتك مش هتيجي عندي اللي هو لسمات هو. تمام؟ ممكن اعمل جاي عايز ايه ده هيقول مثلا يعني اوي وعايز اعمل ضغط عليه في كل الاتجاهات يعني لو جيت مثلا على فيوش اللي هو صلب وانت ضغط عليه من هنا كده وانت ضاغط عليه من الجنب كده خلوه معايا يقفل الباب عشان يخش ااا هو بقى بقى عايز كده هيحصل إيه؟, ايه من احيانا من في لكن من هنا شوف ايه شوف ايه هتنسى فلوس عايز اعمل يعمل ريضة يكشب من النقل الثانية عكسها كده؟ او لو ينفع مش هديدي ونجده انا قصيد يعني نعمل من مكان 2 minutes اناف من الاثنين ليتر لموتت مثلا ايه بعد كده في بيصنع من يحصل نوع من انواع من ايه من الانواع لان طبعا الكراشن اللي بيكون هاضرا اولاد شوف الفروج اللي فيفصل الباب، شوف ليه؟ اللي أنا كفقط وظاب، ببدأ إذا ما هي المكان وبدأ هي صدق أطفي، ترى بيسس بالقيء، يعني ترى خلاص إيه جل أصلموا صاير، ترى طول فاير، ترى طول فاير ترى طول فاير ده A and M أو الباب أو اللي هو اللي اللي هو اللي هيك يعني هقوله، طيب لولومن أو كاستريشن جراحة بعد الداخل جراحة أو قول عين بادي كاستريشن ده معملك برضو نفس الكلام بتعملوه طلعتين طريقة كيف أكبر؟ بطريقة أنكبر كيف أكبر عشان طبعا ما يجيك شيء لأومن كامر تكاستريشن أو أومن أنكبر تكاستريشن تمام؟ بروس كاستريشن أو بلدي كاستريشن أو كاستريشن مصاحب لك اليونيك دي يا متل شبك كله كده ديسك تمام هو بعد جزء بيكون اللي هي and you are like, what is it? You are like, what is it? What is it? What is it? What is it? What is it? What is it? What is it? الطيومة ممكن اعملها هو كفر. ومن كفر. اومن كفر, أول كفر المشكروضة او الطبوية اللي هي النيتاسة. لو عن الاسكوروطة وخاصة لو في لوب الانتسكين او نومنتم عن قديدة. لو كوز مردنا الحالة لو من او الانتسكين. ارنياك تلوبة الاسكوروطة ولازم كمان. لكن لما كان ما تفتريني بلايب كلا هو جنوب نسلمكم زي يبنى اذا نفت بها اذا الوبلة تبقى غير النيف عامل غير لي توبيوز ديكسيب تنكيسي المسكروطة لان الهوية الهوية الهوية الهوية الهوية الهوية لكن الموصل بنعملها اوبل ايه اوبل باو نشوف اللي في ان شاء الله طيب ايه يجب ان تتنم عنه؟ ده دي كمان الدوك والكاب والكاب من امالز مش هنا ايه موجوده الغرزه في الحاله دي لو بقى تمام مش ده اشراء أه... ال... مع الفيديو اشراء مع مع الفيديو اشراء مع الفيديو الفيديو اشراء مع الفيديو الفيديو هو... الفيديو مع الفيديو هو... أو... مع الفيديو هو... عايز مع الفيديو في عايز مع الفيديو الفيديو الفيديو الفيديو الأول بس التدديم التدديم مهمة أول في التقليد. لو أنت تشاهل مثلا في دور فلعتم التدديم عندي options بالنسبة للتدديم إما هاتي genre analysis genre تمام؟ فبقوا للجنوري مش هيفيرة بالنسبة مش اه اه يعني الساعة وانتها عدد الساعة وانتها مش يعني حيوان ستاعدت كويسه فلعتدتنا أقول الشن داي ايمان شوف ايه كن كن ممكن نعمله الصوره اهو ضافه بالنسبه تمام او اعمل يعني في خطا في جسم الشات كل كده وجاي حاجه حاجه من 10 عشر ميلي من لوكا بس الاو او ادرا ديسماتيك بورد اعمل انفستريشن من الناحيتين رايت وليفت برضو من عشره عشر ميلي فقوم كيف الحاله بتاعي بقوم يعني اعمل اصلايشن عشان لو جبنا في اصلا لباركه يبقى احنا نحو الافاصله زي ما نشوف تمام يعني ممكن ينظر السوره دلوقتي خلاياهم في ناس بتحكم في الرافينه هنا ايه؟ بتاع البايزر اوسيليشن لو مع لونش انا عايز ده في ده في ريزوننس فركوت اوبريشن ممكن اعملها برضه في جينرال سي او نابوزز الحيوان دي نابوزز قرره هيدرين وبنستخدم زينازين فيتامين وبنستخدم زينازين سايبرتان وبنستخدم زينازين البوزه ده بيسبب له ايه؟ الهيدرن بيشتغل ايه؟ النموذج بابا خاصة الوازين بسرد من الوازين بسرد بديدوا قديروا هدوان بموفرة عادة لك فلأ كنا هو تمام؟ الاول حتى ما كنا 12 2007 حاجه كده يعني كان ممتاز بسرعه يعني الممتاز ليه؟ اللي كان واخد كله على بعضه حوالي ب 60 جنيه يعني من Thank you very نقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا طيب عمل نسيج على قميصين وساقط يعني طبعا عشان دخل خطوات لأن كل هذه عشان هذا على عمل يعني بيلاي تسوجت ادي سي طلعها من جين من الرض على التونيس بتاعتها هي التوركس هو بس المفروض الكوب الاسهل اللي جاب ده الاستيشن بتاعي يعني السفوج اللي في ماشلة ولا اصل طالع في الاستيشن تمام أو بتمبون اساليب اللي هو الفشية اللي حول حوالين او ده نحن نحن نحن نحن نحن العضلة نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن بعد نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن كلام, دي مش عامل كلام دي من فين؟ نقف عن الخدمة دي. نقف عن ديك. ومعن الله فيه يا طبعي ده اول أو على المكان ده اول طنطة يعني نجيش تحت على اللي بيسموه سهل ايه? ولما زي كبير. زي ده بالصم تعمل لي حاجه اسمها سيرفر اسبور اقول لك بقى في اسمها سيرفر اسبور ااا اول متريسي بيز دي لايز يعني اللي هو الاسم كود الكونفجريشن اسمه ايه؟ بالاسم اسمه كونفجريشن كي روبايس اول ارسيفت بيند لايز بيند يو دي في فيو تمام، Who can I have that? I'm going to have it. So, again before that, راغي يا جدعان في الشيت ده راغي وبعد كده ده حسب من ايه بعد ال تمام يعني تمام يسيبوا كل ال 11 كل ان شوية ايه هارد شويه او يبقى عليه بعد يعني ان ال ال رباطه يسيب إنه على سلمات القرد ويضع بات كابر طبعاً ما ساديتش كل اللي كل إدريكة حتى <تصلح> أقام حتى معنا مطأ بديه ططل فيقوى السلمات القرد الضطلي بيهة خنال بس الباك ها يعتزق تبقى كابر لكن لو كميت مثل اللي ولك ديكسيشن تبقى يبقى باية ايه في الحالة صحيح لو عملتها امبارح لازم نفصل الفاستر من افصلهم عن بعض ليه لان الجزء الفاستر هيحتاج ايه هيحتاج كراش رابد وليجيشن وايه لكن الجزء الاباستر اللي ما فيه دم عايز If you want to crush it, but you don't think of this because they're coming from somewhere, we're cutting. If في هنا عندي في هات محتاج هو كله على بعض ما يعني مش كبير بعد تمام هو وبالنسبه كمام؟ إننا هادي هادتا يكسيره إن أكثر من هنا بتاع كوليستيري بتاع كوليستيري أكثر من فيكشن من قوف دايما عارفين مي… دي مكان في ده اللي اللي هو طب تريد معايا من في القصام هيبقى فيه الفوشة معين ان مش هتيجي اهدام الانسكروتر متابق بليس كده الاثنين في نفس صعب على كل تذكر تعمل اثنين على نفسه تمام؟ يعني كده. تطور معامل هو بتاعي اكبروس زال زال تسكت يعني على التسكت تصوي بعد ما عمل بتاعي نفس او قفل لما انا قفل وصلت في الحاجة لايه هينفع او فاكرين <تصفيق> ده هنا بقى مساله حاجه اسمها ماس كريتور بيزرع فيحصان اسمها الترانسليشن في تعديه هي نفسها ماسكليشن ماسكليتو ماس كريتور ده اسمه ماس كريتور بيعمل ايه الماس بيعمل كراشينج زي القطر او كده وبيعمل قطع بيعمل كراش وبيعمل ايه قطع قبل ماسكليتو هو وبتدخل ليه هنا يعني خطا معين اهون هو جاي مدخل السمات كل هي لو نشوف في اللي هو هنا اسنان قد ايه جهه كام 12 هنا ده هي 12 والاذر سايد شويه لحد ما هي دي دي ناحية ناحيه تعمل زي الفلوس كده بالظبط ده هو والهدف من التراشين ايه أنا انا اوقف او أعمل زي نورمال هاي هو مستس ليه تراشين نورمال هاي للاستاذ عشان يقلل الدم اللي وصل فهنا نسبه تمام الأفضل كده أنا معامل كده ما غلط وبعدين عايز مني يعني أقدر كده عشان يبدأ اللي هي السنة الثانية طيب عايز كده مش هيفتح فيه شايفه؟ بلف في تحت الدسكيه المصطفه للتين جاتوس والتين جاتوس تحت على الشوطه فين الشوطه مشوطه كده في السكه هيجيبها امام كده ودي يعني السيشن السيشن اللي ورا ناحيه عشان ايه؟ اهو مش في هو الواجهة الخطوة دي يسمى شيء من يعني ايه الاول يعمل زي يعني يعني يضغط كامل مش هيبقى اللجاء اللي تضع داخل بعد كده. الخيط بتاعه مقاس اثنين او مقاس ثلاثه ميزحلقش بيحصل جسم بيحصل اصلا سيري سيبقى فمقاس السيبقى هيحصل يمرج ده مشكله خطيره بعد كده بربط بقاس ثلاثه مثلا حاجه بربط تمام سعر خالص وادخل قدام الوفاط من ناحيه التسكيل وابدا نعمل ايه نعمل ممكن يصيروا تربطين زي ما نسيم طرفين أبيض، بسيم عشان ده وحتاج تعمل فرنسكسيشن مرة أعمى. أنا اليوم بشو اللي كبير صغير يدمن ناس. يعني البصرة وطابس. فارقين من من على اللي هو ايه شوية عشان شوية تدمن في المكان شوية مش مشكلة ازاي ان هي سي يا سلام انتوا بتنتقوا كده خالص يعني لازم انتوا سي البروتوكول دي اهم حاجه حصل معاك حاجه دي خلص الموضوع هيصدق ده الحيوان بقى كده بقى ايه ان عشان نشوف ايه كفر ولا كفر التورج وصل فيها ده جزء من التورج اهو اهو الحته على يفتح يوصل قولوا لي خطوه فعشان لازم يبقى بس في ايه يبص عشان فصل الجزئين جزء اللي هو الاباسر جزء عشان في واحد فيهم ايه لونين Não, nós vamos fazer automático. Racing ignition coil. Eu já pus igual fast. A forma foi dar fast. Ele vai começar ونطي ونطول نحن تمام؟ والميش هاي اللي يعني يعني انا يعني تنسلش يعني مات كل التسلش لسكووتا ما شدوش سكووتا موجود يعني افتحت قدامه وطلعت التسكيل وشلتوا لسكووتا موجود خيار وحتى دلتو يقول بيه لسكووتا موجودين او موجودين موجود وانشون تسكيل صح؟ لكن هنا هو السكووتا ليه الابنشن وشد التشال بسكووتا كمال والصادر عن كل شيء نوع خلاص ايه اسمها restoration with structural renovation بين 5 صندوق من الاجساد الاصطوار وعم يستخدم decision decision also the structural عبود راشي mitigation طبعاً والصادر افضل طبعاً وانا اللي بدي في الزاد وارامش لي اه بعد e é a complicação ou a sua vida. Complicação ou a se debe también ya han dicho يعني إذا زيش قائم موتين هاي إل إس ميل يعني ممكن يعني اللي في فرقة الفشا... يطلع جزء من أو ويعمل زي نوع من يحصل هي اسمها اللي هو لديش بوسها كريتك كويس بيهصل الفيشة تلاقي الاندي او انتستان بداي ان كان يفيه جران اللغة السويلي جران تمام؟ نوض اللي عليها فعجة تنة نقول عليها سكيررس فورد اعرف كلاه سيررس فورد سكيررس سكيررس فورد سكيررس فورد لا يسم تنة اللي هو يقول عليها شامبينو شامبينو اللي هو ايه شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل نبدأ يعني المرحله الرئيسيه بالنسبه لي هو الشمبي يعني ايه يعني ايه الشمبي او المستكلا سبورت يعني الموضوع على منطق الاكس والستان او الريزولفنج ستام اوزميتيكول مالتي انفيكشن او برضو البيرولنت انفيكشن بالرجعه دي في الستان بتاع الزامات الكور ويعمل لي ايه الاعراض جينودا سايس رين طب دي التاخر ايه بقى لازم نفتح لا كم صح؟ لازم نفتح لا واعمل تاني اعمل تاني واعمل واشيل اقطع على والدوث في كلمة اني اشيروا على شكل تيومة يبقى ايه بعد كده ممكن إيه ممكن والحيوان يعني بعد كده ايه جميل. ومنفصل إيه كمان communication وبنفصل عندي نوع من الأنواع اللي هو اللي هو the high yeah. <تعرفت> <Free -wolf> <تكال> <gym. تكال> <تكال> يعني high velocity يعني the creation of نعم high velocity بقى عبارة عن إيه عبارة عن hey. <تكال> si <تكال> من <خوالكية> <تكال> <Dude>. كمان وبنشل بريزيستن للمشكلين بيبر اللي هي النيل يعني جايين لسه بيفرش بيفرز تستوستيرون لان ممكن يكون في اجزاء لسه ريمينانت بتكون موجوده في الايدينما الستراكشر بعد الايدينما الستراكشر بتاع الايدينما تمام عادي لسه ولسه لسه في لو نتس بس يعني انا عندي ازاي السنه المشرين ايه كمان ممكن يحصل نقول يا جماعه ست ست الدماء، سببنا الدماء هي هي هذا أحياناً بيستمر وتحمين التفشي بالدماء صار السيلتيك بروتوماتيس، هو سريرنا وطبيب بقى لا يعني ده ده ده تكامل طبعا او انا دلوقتي انا سيبوا ايه هو ده يجيب اللي هذا تمام كده That's That's how